111. إذا مسه الشر جذوعا 112. وإذا مسه الخير منوعا 113. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم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 فما للذين كفروا قبلك مفطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم من ما يعلمون